وَمَا كُنْتُمْ تَنفِدانَ بِالْغَوْثِ إِذْ قَضَيْنَا إِذَا وَبَأْنَنَا أَنْ شَقْنَا قُرُونًا فَتَفَاوَلَ عَلَيْهِمُ ۗ وَمَا كُنْتَ تَتَوَيَّ ولكننا كنا موسيقى <تصفيق> وما كنت بجانب سَمُنُ رَبِّكَ كِدْتِ كُلُّ ذَرْقَا مَا دِتُنْ ذِوَقَا مَا قَبْلَكَ لَنَا أُمَمٌ كَوْنُ وَلَئِنْ